لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م ما كان للعلوم م ش ر ك ي ي ن أن م س ا ج د ا س ل ه ش ا ه د ي ن ن على أ ف س ه م Thank、mm -hmm. you. موسوعه ا ل ن ج ب ل س ي للعلوم ا ل م ت ا س ل ك م ش ي ئ ه I am not a man of d am n o man of g o